إحنا ليه بندرس العهد القديم وإيه قيمة التاريخ الكثير اللي في العهد القديم؟ لأنه ممكن واحد يقول يعني عاد أسمع حكاية فلان وفلان وفلان وفلان جاب فلان وبعدين فلان مشي كويس فلان ماشي وحش العهد القديم جزء لا يتجزأ من الكتاب المقدس يمثل تلتين الكتاب المقدس. والعهد القديم هو قصة عمل الله مع الإنسان اللي يكتمل بالعهد الجديد. وزي ما قالوا القديسين ما تقدرش تفهم العهد القديم من غير العهد الجديد وما تقدرش تستوعب العهد الجديد من غير القديم. العهد القديم الواحد بيفهم إيه أصل الحكاية يعني إيه حكاية البني آدمين دي يعني عايسين كده في ألم وخوف. في مرض في حزن وفي نكد وفي خطية وبيموتوا. الحكاية دي ابتدت ازاي؟ اللي حكالنا الحكاية سفر التكوين يقول لنا أصل البشرية واحد اسمه آدم وعمل خطية والخطية دخلت الفساد والفساد جاب الموت. وادي الوضع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. إذن أنا من غير العهد القديم مش هفهم الوضع اللي أنا في ده ليه كتب؟ ليه فيه أحزان وفي ضيقات وفي ألام و... وبالتالي بفهم حاجة مهمة أن خط ربنا وأصد ربنا ما كانش الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. قصد الله أن احنا نعيش حياة أبادية سعيدة بلا خطية بلا ألم بلا فساد بلا مرض بلا موت. إنما لما الخطية جت بإرادتنا الحرة اطلخبطت الصورة اللي كان ربنا عاوزه. كل ده هفهمه من العهد القديم. لو ما فهمتش العهد القديم مش هفهم ببساطة المسيح جاي ليه؟ العهد جديد موضوعه الأساسي ربنا جاي خلصنا. يجي السؤال يخلصنا من ايه؟ هذه اللي بتحكي فيها العهد القديم. العهد القديم بيحكي لنا مأساة البشرين. قد ايه الإنسان تعبان ومهزوم ومغلوب وفاشل؟ مش قادر يتنقى يتبرر، يخلص لوحده؟ العهد القديم مش بس بيقول لنا مشكلة الإنسان، إنما العهد القديم بيتكلم عن ربنا، وربنا هو هو إله العهد القديم هو إله العهد الجديد. إنما الإنسان غريب عن ربنا، فبيتعرف على ربنا في العهد القديم. ربنا بيكلم الإنسان، يكلم آدم، يكلم نوح، يكلم إبراهيم، يكلم إسحاق من خلال علاقة الأنبياء بربنا راح بيفهم منه ربنا. فازاي هتلغي من حياتك كإنسان كل الحكايات دي احنا نعرف ان ربنا باله طويل جدا مثلا من حكاية موسى كل شوية الشعب يعند ويفتري ويعبد أوسان وربنا يطول باله ويطول باله ويطول باله عرفنا حاجة اسمها طول أنات ربنا من طول باله على فرعون وطول باله على شعب إسرائيل في حكاية تانية تعرف أن ربنا بيحب قوي حتة الإيمان الثق تأتي في حكاية أبونا إبراهيم. تعرف أن ربنا يفرق معاه قوي من يثق فيه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه هدي موجودة في العهد القديم واضحة جدا كل شخصيات العهد القديم النكحة لازم تكون فيها إيمان أما البار فبالإيمان يح قاعدة عهد قديم وتكمل في العهد الجديد إذن إحنا بنفهم من هو الله وما هي صفات الله من العهد القديم فاللي يطلع النهاردة يقول لنا العهد القديم مالوش لازمة يبقى مش فاهم حاك إزاي مالوش لازمة العهد القديم وحي مقدس مكتوب بالروح القدس على يد الأنبياء من أجل إعلان حقيقة الله ودور الله عمل الله الله إلى حي حقيقي عامل في التاريخ مع الإنسان العهد القديم كمان يشرح لي محطات مهمة قوي قبل المسيح لو ما فهمتهاش تبقى بالنسبة لي مجيء المسيح كده مفاجأة مش مفهومة يعني تعالوا أصور لكم محطات العهد القديم كده بالطريقة دي أول محطة هي محطة الخلق والسقوط زي قطر كده هيتحرك أول محطة خالص اسمها الخلق والسقوط آدم تخلق مع حواء فإنا فهمين يعني إيه جواز فهمين يعني إيه تناسل فهمين يعني إيه بيت لأعلاقة بربنا كل ده من أول صفحة بعدين دخلت الخطيئة بحسد إبليس وبإرادة الإنسان الحر وشفنا نتائج الخطيئة تعب وشأة وحزن ونكد وفساد وموت نتائج الخطيئة لإنا العداوة يموت وتخو لإنا انحراف في كل أنواع الخطايا. دي اول محطة. تيجي محطة بعدها بشوية يتحرك بقى التاريخ. محطة اللي بعدها نسميها محطة مثلا الطوفان والفلك. ربنا عاوز يورينا طبيعته. ها؟ ربنا بيقول انا بكره الشر. صحيح اطول بالي مرة واثنين وسنة وعشرة ومية. انما انا بكره الشر. وأجرة الخطية موت ولا هيستمر في شره لازم في حاجة اسمها داينونة عقاب والناس تفتكر أن ربنا ساكت يبقى يفضل ساكت على طول ويتيجي الداينونة وييجي طفان يمحو العالم كله فلغاية النهاردة طفان بتاع نوح بيخوفنا ليه؟ الله الذي حكم على العالم بالفناء مرة سيحكم عليه بالنهاية مرة أخرى هو عيل كده كما كانوا في أيام نوح يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون هكذا يكون مجيء ابن الإنسان فالنهاردة لما الناس تقول ما هي الدنيا قاعدة وبقالها آلاف السنين قاعدة هتفضل قاعدة تقول له لا استنى كانت الناس فكرة كده وجي يوم انتهى التاريخ كل ما عدا عيلة نوح المحطة دي علمتنا ايه؟ ان الخلاص يخلص قليلون ويخلصون بالإيمان والمعمودية فكاية المية والفلك والكنيسة والخشب كل دي عناصر مهمة قوي تحكي لنا مين اللي هيخلص من الدينونة فدي محطة مهمة نمشي قليلاً في تاريخ العهد القديم نوصل لمحطة نسميها محطة الإيمان والاختيار مثل. محطة ابونا إبراهيم محطة ابونا إبراهيم يبان أن ربنا اختار واحد دونا عن كل البشر على أي أساس يا رب ما بيغلط؟ لا بيغلط إنسان زي وغيره بيغلط. في فيه إزياد عشان تختاره. يبقى مختار الله. يبقى خليل الله. يبقى أساس اختيار شعب. يقول أنا اخترته عشان كلمة واحدة بس. كلمة ايه؟ يا الإيمان. الراجل ده آمن. في زمن ما فيهوش إيمان. صدقني. طلع وراي طلع وراي. خليك معايا خليك معايا. قدم ابنك زبيحة هقدم ابني زبيح. انت شايف ايه اللي هيحصل بكرة؟ لا مش شايف. بتعمل كده ليه؟ اصلاً انا مصدق. دي محطة اسمها محطة الايمان. اللي على اساسها كل الركاب بعد كده لازم يبقوا مؤمنين. يفهموا. اللي عاوز يمشي مع ربنا ويوصل للمحطة الاخيرة الابدية. لازم يبقى عنده ايمان. لازم يتشبه بابون ابراهيم في الحتة دي. يبقى الايمان مرتبط بالاختيار. نمشي شويتين كده وتيجي محطة اسمها بقى ايه؟ الشريعة والشعب. محطة موسى النبي. بعد ابونا ابراهيم بربعمائة سنة يجي بقى ايه موسى النبي. ايه الجديد في الموضوع؟ النهاردة بقى في شريعة مكتوبة. في طوراة. في كتاب منزل وحي مقدس. في مرجع لإرادة الله. ربنا يحب الخير يكره الشر. لتكن هذه الوصايا أمامك اكتبها على قلبك اكتبها على أبواب بيتك اتكلم فيها مع أولادك بقى في كتاب بقى في بداية العهد القديم الطوراة مكتوبة ومع وجود الشريعة أصبح في شعب شعب مختار قلنا أساس الاختيار كان فبو نبيهن دلوقتي الشعب مرتبط بالإيمان ومرتبط بالشريعة ولو ما التزمش بالإيمان وبالكتاب يبقى معادش مختار نمشي شوية كمان تيجي محطة اسمها محطة الملك او المملكة يجي واحد زي داود النبي اللي عاديين ندرسه ده يحط لنا شكل جديد للشعب لم يعود مجرد شعب ولكنه اصبح مملكة ليها ملك وداود لان قلبه زي قلب ربنا عاوز يعمل مملكة زي ما ربنا عاوزه عشان كده تشاور لنا على اللي هيجي المسيح يقوله ملاكوت السموات. إنما داود إنسان ضعيف وبيغلط. لكنه بيشاور بحياته على الملك الحقيقي. الملك الآتي. فدي محطة مهمة. أو محطة المملكة أو محطة الملك. تيجي محطة بعد كده اسمها محطة الأنبياء. ايه محطة الأنبياء دي بقى؟ اللي فاته بردو أنبياء داود النبي وموسى النبي لا دول بقى الأنبياء حوالي 16 نبي كلهم جايين يقولوا استعدوا المسيح جاي فده المحطة اللي قبل الأخيرة محطة اللي قبل المحطة الرئيسية بقى الكبيرة كل دول جايين أشعية وأرمية وحسقيال ودانيال وهوشع ويقيل وعمس وعبيديا ويونان وميخا ونحوم وحقوق وصفانيا وحج زكريا وملاخي كل دول بيقولوا ايه؟ توبوا، استعدوا، الله له المجد جاي بنفسه. يختموا بعظيم الأنبياء مين؟ يحنى المعمدان، أعظم مواليد النساء، يختم كل التسلسل ده ويقول قد اقترب ملكوت السماوات جاي وراي على طول، عشان كده نسميه الصادق، فقبل ما المحطة تخلص، محطة الأنبياء تبقى قدام عينينا بقى المحطة الرئيسية التجسد بداية العهد الجديد محطة كبيرة بقى الرئيسية الله ظهر في الجسد يبقى أنا لما أدخل على المحطة الرئيسية ما أعرفش كل المحطات اللي قبل كده ما فهمش. أنا عاوز أعرف التاريخ الاتدى إزاي إيه حكاية الخلق والسقوط البدايات عاوز أفهم إيه ضرورة الخلاص بالإيمان والمعمودية زي نوح عاوز أفهم الاختيار اللي أساسه إبراهيم بالإيمان أعوز أفتكر حكاية الشعب وليه ترفض الشعب ده بعد كده عشان رفض الكتاب كسر في الكتاب وما كملش بالإيمان. أعوز أفهم فكرة المملكة وليه المملكة بتاعت داود ما كملتش. مش عاجبة ربنا لأنها مملكة من هذا العالم لكن داود كان قلبه تبع ربنا. عاوز أفهم ليه الستاشر نبي والستاشر كتاب في العهد القديم ما كملوش كل حاجة. ليه لازم يجي المسيح؟ لأنهم كلهم ما قدروش يبرروا الناس ولا يخلصوهم. هم جهزوهم لاستقبال المسيح. تيجي بقى المحطة الرئيسية الكبيرة قوي. الله ظهر في الجسد. المسيح على الأرض في وسط هذا العالم. جاي لي يا رب جاي عشان خلص العالم وعلم الناس يعيشوا حياة جديدة مقدسة ويستنوا الملكوت. تبقى المحطة اللي بعدها على طول إيه؟ نهاية العالم. فإحنا بين آخر محطتين، إيه؟ إحنا دلوقتي ما بين محطة مجيء المسيح والمحطة الجاية يختم التاريخ كله بالفرز والدينونة اللي مشوا في المحطات دي كلها دخلين على السماء اللي طلعوا برا الخط بقى ضيعوا كل حاكم إذا العهد القديم ضرورة لفهم إحنا فين في التاريخ وإيه قيمة اللي إحنا فيه دلوقتي؟ لما تسمعوا في القداس أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون طبعاً إحنا عدينا على المحطة الرئيسية اللي كان داود نفسه يدخلها وكان ابونا ابراهيم نفسه يدخلها وموسى النبي نفسه يعدي عليها إحنا بقى دخلنا فيها إحنا في المحطة الأخيرة من التاريخ عشان كده يقول لا يتباطئ الرب عن وعده كما يزع مقاومن التباطئ يعني ما تفتكروش ربنا بطيء قال جاي بقى جاي وقرى بيجي. لأن خلاص مفيش حاجة تاني لأن مفيش بعد المسيح هيجي يهدى تاني المسيح جه بخلاصه، بمثالياته، بوعده، بالأبدية وقال أنا جاي تاني يبقى المحطة القادمة مجيء المسيح السحاب ونهاية العالم العهد القديم كمان ضرورة لأنه في بفهم أن ربنا يسوع له المجد قبل ما يجي سبقته مئات النبوات عبر التاريخ العهد القديم عمال يقول ربنا جاي ويقول لنا هيجي ازاي وهيعمل ايه مش عشرات مئات النبوات في العهد القديم طبعا اللي بيها بسهولة جدا لو فهمت العهد القديم استوعب العهد الجديد اذا العهد القديم ما نقدرش نفصله عن العهد الجديد العهد القديم بيعرفني ربنا بيعرفني خطة ربنا بيعرفني حياتي أنا لي أنا عايش لسه في فساد وخايف من الموت لغاية دلوقتي بيجهزني لبركات العهد الجديد بيخليني أستوعب النبوات اللي بتشاور على العهد الجديد حاجة تانية مهمة في العهد القديم العهد القديم جزء كبير منه تاريخ أو قصص واحد يقول طب هو أنا لازم أفهم كل القصص دي الناس اللي إحنا بنيحك عنه في العهد القديم دول إيه مش دول بني أدمين زي طب مين اللي بيتعامل معاهم؟ مش ربنا؟ هل ربنا تغير؟ حاشاً. ربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. طب الناس دي كويسة على طول؟ لا. وحش على طول؟ برضو لا. إذن هنا لما بص الحياة داود النبي قادر أتعلم من حاجاته الحلوة وتعلم من أخطاء. لما بص على سليمان بعد كده هشوف الحاجة الحلوة اللي فيه أتعلمها والحاجة الوحشة أخاف على نفسي منها. لما شوف ابن سليمان راح عام مش هلاقي حاجة حلوة أخاف من الحاجة الوحشة. وهكذا. إذا استعراض التاريخ ما هوش مجرد تاريخ ومعلومات. لا. ده أنا بالنسبة للناس دول كلهم كان عندهم فرصة يتمجدوا مع الله اللي منهم فهم إرادة ربنا ومشي صح. وصل. واللي منهم تجاهل إرادة الله وعند هلك فكل دول بيعلمون دروس ما فيش شخصية تقريبا في الكتاب في العهد القديم ما هيش مدرسة لو انت عاوز بقى امسك اي شخصية وتعلم منها حتى لو شخصية لم تخلص هتتعلم ازاي كان عندها فرصة وضيعتها فتخاف على نفسك عشان كده في العهد الجديد يقول هذه الامور كتبت لانذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور يعني إحنا يبتع أخر الأيام كل الأمور دي اتكتبت عشان تنذرنا عشان نشوف إيه اللي إحنا محتاجين حاجة كمان في العهد القديم مهمة تورينا قديم مش ممكن نستغنى عن العهد القديم العهد القديم مليان وعود ومليان وصايا وعود الله لا تتغير ووصايا الله لا تتغير لما قم سأل المسيح قال له ما هي أعظم الوصايا؟ قال له هم أنتو عارفين أنتو بتقرؤوا ازاي؟ قال له بنقراك الرب إلهك من كل قلبك من كل تحب قريب قال له بس خلاص اهو هذي قلت يعني ايه رب هي نفس الوصايا؟ نفس الوصايا تحب ربنا من كل قلبك وفكرك ونفسك وقدرتك وتحب قريبك كنفسك افعل هذا فتحيا يبقى اللي قالوا العهد القديم بيعيدوا المسيح له المجد صحيح كمل لنا بعض الوصايا لأن هو كامل قدوس وبقصد عينينا مثل أعلى فبقنا ماشيين وراء ما جئت لأنقض بل أكمل مش كفاية ما تقتلش يصح ما تغضبش مش كفاية ما تزنيش يصح ما تبصش مش كفاية لما تحلف التزم لا ما تحلفش خالص مش كفاية عين بعين لا لا حب عدوك شريعة الكمال إذا في العهد القديم وصايا وصائحنا ملتزمين به في حد يقدر يقول مثلا إن لا تشهد بالزور بطلت بطلت إزاي عهد قديمها تفضل عهد جديد وهي أساس عدم الكذب في حد يقدر يلغي الحاجات دي ما أكملوا المسيح له المجد بقين فهمينه ووضحوا صدقانينا أما عن الوعود وما أكثر مئات من الوعود في العهد القديم هل الوعود بتاعت العهد القديم سارية ولا بطلت. لما ربنا يقول في العهد القديم لا تخف لأني معك. دي بتاعت اليهود ولا بتاعتنا. بتاعت كل اللي يصدق. بتاعت كل اللي يمسك الإنجيل ويمشوا يا ربنا. الوحد باقي مساري. من يمسكم يمسوا حدقة عينهم. ده كله كلهم كله في العهد القديم. طب الكلام ده يمشي معنا. ولا ده بتاع زمان لا بتاع زمان ازاي. طب ازاي استغنى عن كتاب العهد القديم. اللي مليان وعود مليان وعود مئات من الوعود كل ده صار ولينه فما أقدرش استغنى ده اللوح دي يرجع العهد القديم ويطلع يبقى العهد القديم بحكاياته بنبواته بوعوده بوصاياه بتاريخه بأحداثه كل ده أنا محتاجه ولا يمكن نفصل نفسي عن العهد القديم وإلا يبقى طلعت كده ماليش أساس ومش فاهم حاجة وتائه مش عارف أول الحكاية من آخر إنما اللي يبدأ بالعهد القديم ما أسهل إنه يدخل على العهد الجديد يعني واحد مثلا يقرأ إنجيل متى ولا رسالة العبرانين أكتر ناس يفهموها اليهود أو اللي مذكرين عهد قديم ليه؟ ده معلم نابولس في العبرانين بيشرح إزاي المسيح كمل العهد القديم في كل حاجة وإنجيل متى كل لما يعمل ربنا يسوع حاجة يقول كما قيل في الأنبياء كما يقول الشعيع يبقى في ارتباط وثيق ما نقدرش نفصل العهدين أبدا ربنا يسوع له المجد هو مركز الكتاب المقدس العهد القديم بيشاور عليه والعهد الجديد بيشاور عليه العهد القديم بيقول ربنا يسوع جاي له المجد يخلصنا العهد الجديد بيقول ربنا يسوع جه يخلصنا إنما الأنبياء والرسل الاتنين ايديهم في قديم بعض بيشاور على ربنا يسوع. شان كذا الآية تقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. هذه الكتاب المقدس. أما عن العهد القديم، عشان الواحد يفهمه، مهم إنه يستوعب تسلسل الأحداث ولو بشكل كده عام. ولو تذكروا في بداية أصفار صمويل الأول والتاني كنا خدنا كده مقدمة عيدها في دقائق العند القديم يبدأ بشخصية آدم آدم وحوة ولاده زي ما قلنا بعد شوية يجي نوح ويتقفل التاريخ جزئيا وتبدأ عائلة جديدة اسمها عائلة نوح تبدأ بشريعة جديدة عشان يبان بس أنه ربنا فتح الباب للإيمان والتوبة وبعدين يجي أبونا إبراهيم اللي منه يجي شعب شعب اليهود يبقوا بتوع ربنا طول ما هم مشيين زي أبونا إبراهيم ما مشيوش زي أبونا إبراهيم فدر ربنا يحاول يرجعهم إلى خطوات إيمان أبونا إبراهيم تدع بير بولس الرسول يشاردين يرجعوا أبدا لغاية ما جاي يوحانا المعمدان قال لهم كفاياكوا قاعدين تقولوا أولاد إبراهيم أولاد إبراهيم الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم تفكرينها شغلانة وربنا يسوع اللوم أنتوا بتقولوا إحنا أولاد إبراهيم أنتم أولاد إبليس وأعمال أبوكم بتعملوه لو كنتوا أولاد إبراهيم صحيح كنتوا إيه كنتوا عملتوا أعمال إبراهيم إذن بعد أبونا إبراهيم يجي سحاق يجي يعقوب دول بنسميهم الأباء البطارك يبقى في بطاركة التاريخ الأدام خالص إبراهيم و ويعقوب دول في الأول خالص اللي قبل ما يبقى فيه لسه شعب وقبل ما تبقى فيه مملكة بعد كده يجي موسى النبي اللي منه بقى يبقى فيه كيان للشعب وفي شريعة تحكم الشعب وفي مصار للشعب عشان رايحين يورسوا كانعان لغاية كده كل ده في سفرة التكوين والخروج حكاية من آدم لغاية يوسف ابن يعقوب ده التكوين من أول الخروج خروج لويين عدد تسنيه كل ده حياة موسى والفترة بتاعت الخروج بعد ما يوصل موسى الشعب لمشارف كنعان يجي يشوع يدخلهم كنعان ويورثهم الأرض بقينا حوالي 1450 قبل الميلاد بعد يشوع تيجي فترة اسمها فترة القضاء الشعب محكم بقاضي أو بقضاء القضاء القادة يحكم الشعب ويحام عنه قدام القبائل المحيط. وتلاقوا في فترة القضاء كل شعب كل شوية الشعب يزوغ وبعدين يصرخوا يطلبوا مخلص ربنا يبعث مخلص اللي هو قاضي يخلصهم شوية مسافة ما يرتاحوا يرجعوا يضلوا تاني يعبدوا أوسان ربنا يرفع ايده شعوبته تغلبهم وهكذا مرات ورا بعض لأنه ده أساس الشعب العنيد كم مرة أردت يا أرشالي من أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخ من أول يشوع لغاية صمويل النبي كل دي اسمع فترة القضاء حوالي ربعمائة سنة صمويل النبي يجي آخر القضاء اللي هنا بقى تتغير الصورة في التاريخ الناس تقول له عاوزين مالك مش عاوزين حكاية قاضي دي مش عاوزين حكاية ربنا مالك احنا مش شايفينه. عاوزين مالك وصاد عينينا. ربنا يقول له يا سمويل هما مش رفضينك انت. هما رفضيني انا. واضحة. وطبعا ده اللي لازم يخلي الشعب يرفض الى الابد. عشان كده بعدها بألف سنة لما هيرودس بيلاطوس بيقول لهم اصلب ملككم على المسيح لو المجن قالوا له ليس لنا ملك الا قيصر. احنا مش عاوزين ملك من السماء، نحن عاوزين ملك على رجلي. مش عاجبهم المملك الأرضي، ملك السماوي، مش عاجبهم الملك السماوي، عاوزين ملك على مزاك. عشان كده ربنا قال مملكتي ليست من هذا العالم، دول ما يستهلونيش. بدأت المملكة بشاول الملك اللي ورّينا مثل سيء، فيه بقى الغيرة والحقد والخوف والأخبطة دي كلها، وهلك. جاء الملك حسب قلب الله عشان يقول حتى لو انا قبلت فكرة المملكة طب يمشوا زي ما انا عاوز عشان يقول لنا في ملك آتي في مسيح حقيقي ما فيهوش عيب جاي انما هو يعني زي بروفا لي كده داود النبي ممسوح او مسيح لكن انسان بيغلط بعد داود يجي سليمان الملك وبعد سليمان تتقسم المملكة اتنين زي ما هنشوف في سفر الملوك وبعد كده يبقى في الألف الأخيرة قبل المسيح دخلنا في نظام المملكة أحسن شخصية هنا كانت داود لأنها تمثل مملكة المسيح له المجد إنما بسبب الشر اللي في اليهود وبعدهم عن خط أبونا إبراهيم وموسى وداود خط المستقيم خط الإيمان طالعين بره اتقسمت المملكة وبقت بقى أخناء جوة اليهود في بعضهم لغاية ما جاء المسيح له المجد لما تعسمت المملكة دخل الفساد أكتر فبقوا كلهم تقريباً بيعبدوا أوساناً عشر أصباط في الشمال مجغولين بالوسانية والإباحية وصبتين بيتأرجحوا شوية يمشوا كويس وشويتين يمشوا غلط يوم ربنا من رحمته الوسعة يطول باله تاني يبعث نبي ورا نبي ورا نبي عشان يقول لهم يا ناس توبوا يا ناس ارجعوا للخط المستقيم يا ناس امشوا زي ما اتفقنا نوح, إبراهيم, إسحائي, عقوب يوسف, موسى, داود امشوا في الخط ده الخط اللي بيعجب ربنا الخط اللي يخليكم تستهلوا الخلاص الآتي انما هم مش عجبهم الكلام فمع كل الأنبياء اللي جم اليهود ما بيتعلموش فربنا يقدبهم يقدبهم بحاجة اسمها السابي السابي يعني إيه؟ يعني تيجي مملكة قوية تستعبدهم تستعمرهم، تدخل، تحرق البلاد، وتأخذ الشباب سبايا، وتبقى مازالة. عد عليهم خمس ممالك كبار لغاية ما المسيح. إنهم يتعدلوا ويتوبوا مش بيتوبوا. مملكة أشور دي خادت الشمال في الأول، في القرن الثامن قبل الميلاد. بعد كده دخلت مملكة بابل، اللي كان فيها بقى وقتها دانيال وحصقياله. بعد شوية دخلت مملكة فارس، كل مملكة تأخذ مطرح المملكة اللي قبلها اللي كان فيها كورش و... بعد شوية دخلت مملكة اليونان إسكندر الأكبر أخيراً دخلوا الرومان اللي وقتها بعدها ولد المسيح له المجد لما كان العالم مستعمر من الرومان يبقى ده قصة تاريخ العهد القديم الشخصيات دي بتورينا الدنيا مشي كيف؟ وكل مرحلة نبتدي فيها نقول طب إحنا فين دلوقتي؟ إحنا قبل المسيح بقد إيه؟ فاضل قد إيه على ربنا يسوع عشان يجي طب والمرحلة دي فأنهي يعني وقت بالضبط من تاريخ محرق في اليهود وهكذا لأن ده بيخلينا شايفين خطة ربنا المحكم ونفهم ليه المسيح بكى قبل صليبه قال يا أرشاليم يا أرشاليم كام مرة أردت؟ ونهى الكلام وقال هو زى بيتكم يترك لكم خرابا خلاص ما فيش بعد كده. وإلى خاصته جاء خصته لم تقبلوا أما الذين قبلوه أعطاهم سلطان يصيروا أبناء الله إذهبوا وتلمسوا جميع الأمم خلاص ما عادش الحكاية بتاعت اليهود ده العهد الجديد بتاع.